بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا امرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرجن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 الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون, الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولا في ضلال في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم لا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء لا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز 111. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله 112. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات يرْهُمُ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذ قَالَمُ سَالِقَوْمِهِذكُرونَ نِعَمَّةَ اللَّهِ لَْكُم إِذ أَنْ جَكُمْ مِنْ آالِفِ الرَعون وَإِذ مِنْ آالِفِ العَعون 117. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عذابي لشديد وَإِنْ تَأَلَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ لَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ لَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَذْكُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ وَمُرْسَلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ وَقَاُ إِ كَفَوْنَّ بِمَا أُوسِلْْلتُم بِهِ وَإِن لَفِي شَكِم مِمَّ تَدَعُونَنَا إلَيْهِ مُريب وَقالوا قَالَ رُسُلُهُمْ أَفِ ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قَالَ رُسُلُهُمْ أَفِ ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤَخِّرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى كُمْ لَوفِي وَلَكُمْ مِنْ ذُنُورِكُمْ وَيُأَخَِْكُمْ إِلَ أَجلَلِ مُسَمَّا فَلُ إن إِ أَنتُم إِلَّا بَشَعُ مِثْلناَاتُ لِدُونَ أَن تَصُُّونَ عََّ كَانَ يَعبُذُ أَبَأُونَ فَأ 117. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 118. قالت لهم رسله مبين اِنَّا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا اِلَّا بَشَرٌ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَكَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَمَالَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَمَالَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا 114. وعلى الله فليتوكل المتوكلون 115. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا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 ولنسكننكم الارض من بعدهم ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد ذلك لمن خاف مقام وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقى مما صديد يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ 119. ومن ورائه عذاب غليل 110. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين كفروا بربهم لا يقدرون, لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين فَتَرَى فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا الله, اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا اجزنا ام صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا محيص وقال الشيطان لما قضي الامر ان ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وقال الشيطان لم ما قضى الامر الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا أن داوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من شرطان الا ان داوتكم فاستجبتم لي فلاتلوموني ولوموا انفسكم فلا ولوموا انفسكم ما